بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ فَأَنزِلْ لَهُمُ الْأَنفَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاتَّقِ اللَّهَ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كنتم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 وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ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 ذُكُّمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِطَمْأْنِينِ بِهِ قُلُوبَكُمْ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ الله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 يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا توروهم الادبا وَمَيولِّهِم يَغُمَائِذٍ دُبُرَغُ إللا مُتحَرِّ فَِّطِتَالٍ أَبُ تتحزًا إلَ فِيئَةٍ فَقَدبَ أَ بِغَضَ بِ مَِ اللهَِّ وَمَأُوَابُ جَعًَا النَّمُ وَبِسَ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 ذَلِكُم وَأَنَّ اللَّهَ مُهِينُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطرون ورطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ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 114. إذا لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير 115. وإن تولوا فاعلموا أن الله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 اِذ انْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَعَاوَنْتُمْ لَاخْتَلَفَ تُمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنِةٍ وَيُحْيِيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنِةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عليم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 وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ إِذ ظَلَمْتُمُ أَنفُسَكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ ۚ وَيُرِيدُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ الرَّحْمَةَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ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 إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ هَؤُلَاءِ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ ۖ إِنْ يَتَوَكَّلُوا إِلَّا عَلَى اللَّهِ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا فالذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام له العبيد كَدَأْ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَذِيدُ الْعِقَابِ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 كَذَاء بِآالِفِ الرعَونَ وََّذينَ مِمْ قَضلِهِمْ كَذَّبُ بِآيَاتِ رَبِّهِم فَأَهَّْك نَهُم بِذُلُوبِهِم وَأَرَقُنَا آلَ فِ الرَعون وَكُلُّ كَرُالِمِين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 فَإَِّ تَتْ خَافََّهُم فِي الحَبِّ فَشَررِد بِجمًَّا خَلْفَهُم لَعََّهُم يَذَّكَررُون وَإََِّا تَخَافًَاَّ مُِم قَمِدٍ خِييانَةً فَم بِذ إِلَجِم عَلَى سَوَ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 وَاَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ عِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُبْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِالسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ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 تبعك مِنَ المؤمنين يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا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 غُولكِ تَابُ مِنَ اللَّ سَبَ قَلَمَ السَّكُم فِي مَا أَخَْضتُ عَذَابُ النَّابُِيم فَكُلُومِمَا غَنِمتُم عََلَلَ طَيبًا وَتَّكُل إن الله غفور رحيم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 وََّذينَ آمَنُوا وَلَم يُهاجِعوا مَا لَكُمِّ وَلَا يَتِهِم مِن, من شَيْئٍ حََّ يهاجِرُوك وَإِن استاسْتَ صَرُوكُم فِي الدِّين فَعَلَيكُمُ النَّصْرُ إِللاا عَلَ قَوْمِم بَنَكُمْ وَبَينَهُِّ ثَاقُ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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَذُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَنُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ